أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا دَاوُودَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن يُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا يَتَفَرَّقُوا فِيهِ 119. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 110. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 111. وما تفرقون إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أدل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلْيَذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ